جائزة الملك فيصل العالمية تمنح مؤسسة الملك فيصل الخيرية منذ عام 1397 للهجرة خمس جوائز عالمية في خمسة مجالات هي خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والأدب العربي والطب والعلوم وتتكون الجائزة من شهادة تحمل اسم الفائز وملخصا للعمل الذي حصل به على الجائزة وميدالية ذهبية ومبلغ 750 ألف ريال فاز بجوائز الملك فيصل كثير من العلماء من الشرق والغرب ومن أشهر الذين نالوا جائزة خدمة الإسلام أبو الأعلى المودودي من باكستان وأبو الحسن الندوي من الهند وأحمد ديدات من جنوب إفريقيا وعبد العزيز بن باز من السعودية ومن الذين حصلوا على جائزة الدراسات الإسلامية فؤاد سزكينو من تركيا ويوسف القرضاوي من مصر ومصطفى الزرقاء من سوريا ومن الذين حصلوا على جائزة الملك فيصل في الأدب العربي عبد السلام هارون وعائشة عبد الرحمن من مصر وناصر الدين الأسد من الأردن وعبد الله الطيب من السودان من الذين حصلوا على جائزة الطب مايكل فيلدو من أمريكا وماريو رينريتو من إيطاليا وألبرت رينولدز من سويسرا ومن أشهر الذين نالوا الجائزة في العلوم أحمد زويل من أمريكا وهو مصري الأصل. ومايك العطية من بريطانيا وهو مولود في السودان وهيربرت فالتر من ألمانيا.